الدرس الثاني عالم العاطفي واحد استمع إلى الكلمات وأعدها وتأمل معانيها مستعينا بالصور ثم اكتبها تحت الصور المناسبة لها كما في المثال دار العجزة دار الأيتام كرسي متحرك تبكي قلق سعيد